اضرب ضربتك المنتظرة واقتل ما شئت من الكفرة واجعل من أوطاني قبرا لجيوش الكفر المندحرة ميعاد الضربة قد حان واوان النصر لقد آلا وجهادك بوش الشيطان قد عين وسيؤتي ثمرا قم سمي بالله وانحر لا تتوانى لا تتأخر فالباطل عربد وتجبر ما عدنا نستحمل فطرا كرر يا شيخ بنالاد نامجاد غزوة منهات حطمه العصر الشاين واسحق فرعو نمع كم طال الشوق لحطيني وصلاح الدنيا والدين ستحرر كل فلسطين رايات سود منتظره الاقصى يبكي في سر من ظلم الغرب ومن غدر ما زال المسجد في اسره يشكو للعالم من اسراه لم تسمع امم متحده لم تنفع جامعه النكدا ومضت على تؤدى تتمزق اشلاء الناخره قد ضال من العربي وتشدد في كل الشعب ما بين عدو المقتصب تآمر حكام فجرا لم نخسر أقصانا وحدا فلقد أسر الكعبة بعدا فمتى ينجز ربي وعده ويحطم أغلالا قدره ومتى تتحرر أوطاني من ظلم الجلاد الجاني ويسير المسلم بأماني لا يخشى من يقف وثرا أصوات الكل تناديك وضحايا الظالم ترجوك بالله دمر أمريكا تدميرا يرجعها نكرا إرهابك شيخي محمود ولواو جهادك معقود والنصر الجيش موعدو والله سينصر من نصر أصوات الكل تناديك وضحايا الظالم ترجوك بالله دمر أمريكا تدميرا يرديها لكرا أصوات الكل تناديك وضحايا الظالم ترجوك بالله دمر أمريكا تدمير يرديها يدمر أمريكا تدمير يرديها يدمر أمريكا تدمير يرديها يدمر أمريكا